الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مخرين هم يتعبون في الابتكارات ونحن نستخدم هذه الابتكارات احنا امه تحتاج ان تنهض تحتاج ان تعمل بالليل والنهار تكبير تكبير بالروح بالدم نفديك يا اخصا بالروح بالدم نفديك قال وانا اتكلم بين هذا الشيخ واستاذ علامه العصر وفقيه هذه الامه شيخنا الاستاذ الدكتور يوسف القرضاوي وامام ايضا شيخنا العالم المربي فضيله الشيخ عبد الستار عبد المعز فلياذنوا لنا قليلا لعلنا نساهم بما تربينا على ايديهم من فيض علمهم ومن نور دعوتهم التي ندعو الله ان نحمل معهم هذه المسيره نحن نحتاج الى نقلات نوعيه حتى يمكن ان نحرر المسجد الاقصى لان هناك سننا ربانيه النقله الاولى الانتقال من زياره المساجد الى عمارتها وصوره التوبه في اولها انما يعمر وليس انما يزور وكان السفاح شامير عليه لعائن الله المتتابعه الى يوم القيامه يطلب من جهاز مخابراته ان يحصي مصلي الفجر في العواصم الكبرى مع مصلي الجمعه ويقول ما تزال اسرائيل بخير ما دام هناك عدد كبير في الجمعه لا يشدون صلاه الفجر ايوه وعندما امتلأت المساجد في غزه رمز العزه كان النصر من الله عز وجل نريد ان ننتقل من القراءات العشوائيه الى الدراسات المنهجيه لماذا لا يستطيع طبيب ان يعالج الجسد الا بعد عشرات الاعوام من الدراسه المنهجيه اما الاسلام فقراءات عشوائيه تجعل المعلومات جزرًا في عقول المسلمين فلا يستطيعون ان يقتنعوا ولا ان يقنعوا نريد ان ننتقل من العصبيه الذميمه الى الاخوه الحميمه التي تجعل هذه الامه صفا واحدا تابع الرماح اذا اجتمعنا تكسرا واذا تفرقت تكسرت احاده نريد ان ننتقل من احتكار الرجال للانشطه الدعويه الى مشاركه المراه مع التزام الضوابط الشرعيه فان طائرا لا يستطيع ان يحلق مستقيما الا بجناحين متوازنين متوازيين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر نريد ان ننتقل من الفقر والمسكنه وان نعيش ترسا في عجله النظام الربوي العالمي الا ان نقول لا يشق ان نوقف هذه العجله الائسنه وان نصنع ملايين المشروعات ولا يلزم ان تكون مشاريع بالملايين نريد ان نعيد للعالم هذا الاقتصاد الذي يعرف الرحمه بالفقير والمسكين الان ونحن نجلس كل 6 ثوان يموت طفل في العالم بينما هناك من رؤساء البنوك الذين خربوا اقتصاد العالم من راتبه في اليوم 3 ملايين دولار من اين كما قال اخي الشيخ حازم من اموال المسلمين وبلاد المسلمين واسرياء المسلمين يقللون الحرب على الله ورسوله نريد ان نمد ايدينا لهؤلاء وان ندعوهم الى الله فان الاسلام عقيده واخلاق وشريعه افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الاقصى يحتاج منا الى نقلات نوعيه اذا خرجنا من مثل هذا اللقاء نعمر المساجد نقرا القران نعيش قضية الاغصى ونقدمها على كل شيء كما قلت لعمدة نيويورك عندما جاء يحيي المسلمين لما صلينا جميعا فكانت فرحة لأول مرة صلينا خمسة وعشرين ألفا في بروكلن نيويورك صلاة العيد معا كل الجماعات كل الجنسيات خطبت الخطبه الاولى وجاء الاخ سراج وهج ادعوا الله ان يشفيها فقد اصيبت بمرض شديد هذه الايام وخطب الخطبه الثانيه وجاء عمده نيويورك قلت له ان الاقصى في قلب ووجدان كل مسلم صادق اهم من بيته الذي يسكن فيه وعندما تدعم امريكا اسرائيل دعما مفتوحا مفتوحا تدرك انها تنهي تماما كل شعور نحو امريكا الا بهذه الصوره التي تجعلها ابغض دوله وحكومه الى المسلمين نحن نبغض هذا الظلم لا شعب امريكا ففيهم من يستحقون ان نتواصل معهم الاقصى يحتاج منا ان يكون قبل بيتنا الذي نسكن فيه والحمد لله مع كل هذه الالم التي نعيشها ذهبت الى الصين ووجدت رجالا يتحمسون للاقصى لا يقلون عن اخواننا في فلسطين وفي اليابان جئت منذ ايام وفي هونغ كونغ وفي اوروبا في كل مكان في العالم انصار وحواريون سيجتمع هذا الخير وسيعلم الذين ظلموا اي من قلب ينقلبون اختموا هل نكون اسودا ام خرافا بهذه القصيده ولست بشاعر ولكني احس بالشعر احساسا رقيقا وصيه خروف لابنه ولدي ولدي اليك وصيتي عهد الجدود الخوف مذهبنا نخاف بلا حدود نرتاح للاذلال في كنف القيود ونعاف ان نحيا كما تحيا الاسود كن دائما بين الخراف مع الجميع طاطي وسر في درب ذلتك الوضيع اقطع الذئاب يعش منا من يطيع اياك يا ولدي مفارقه القطيع لا ترفع الاصوات في وجه الطغاه لا تحكي يا ولدي ولو كم الشفاه لا تحكي حتى لو مشوا فوق الجبال لا تحكي يا ولدي فهذا فذا قدر الشياه لا تستمع ولدي لقول الطائشين القائلين بانهم اسد العرين السائرين على قيود الظالمين دعهم بنيه ولا تكن في الهالكين نحن الخرافه نحن الخرافه فلا تشتتك الظنون نحيا وهم حياتنا ملء البطون ده عزه الاحرار ده عزه الاحرار دع ذاك الجنون إن الخراف نعيمها ذل وهون ولدي ولدي إذا ما داس اخواتك الذئاب فاهرب بنفسك وانش من ظفر وناب واذا سمعت الشتم منهم والسباب فاصبر فان الصبر اجر وثواب ان انت اتقنت الهروب من النزال تحيا خروفا سالما في كل حال تحيا سليما من سؤال واعتقال من غضبه السلطاني من قيل وقال كن بالحكيم كن بالحكيم ولا تكن بالاحمق نافق بني مع الورا وتملقه واذا جردت الى احتفال صفق واذا رايت الناس تنهق فانهقي السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ورد اللهم عنا معهم اجمعين اللهم امين اهلا ومرحبا باخواني واخواتي في هذا الاحتفال احكي يا اقصى مؤسسه دوحه الخير نسال الله سبحانه وتعالى نتقبل منهم جميعا هم يا اخوانكم مقدميني في كلمه هم عارفين ان المقدمه بتاخد ربع ساعه ويقولوا لي في الدقيقتين طب انا هقول ايه في الدقيقتين مش عارف والله يا اخوانا ومن تحرى الخير يعطى من باب قول الله تبارك وتعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنة فسن يسره لليسرى يعني اخ فاضل ما هوش يعني هو اللي بيقول حتى انا مش ملتزم او زيوكو زي كده وقعد فكر ازاي ازاي ان احنا كلنا دور عملي في نصرة الاقصى فاقترح ان احنا نعمل اتحاد عالمي للشركات الاسلامية والحمد لله كنا تلاتة انا واحد منهم اعلننا عن الاتحاد الحمد لله ونزلناه على الانترنت وان شاء الله باذن الله يعني يعمل بحيث حاجة عملية يعني هنبدي مثال عملي النقطة اللي نركز عليها اخونا الحبيب الفضل الشيخ حازم المثال العملي المثال العملي ان الناس كلها بتتكلم وكلنا عارفين القضيه وكلنا بننصر القضيه طب نعمل ايه عايزين نحط خطوات عمليه اه دي منها ان شاء الله اللي هنتكلم عنه بكره باذن الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يقدر الخير اخويا الدكتور صلاح سلطان وهو بيتكلم عن الخروف وعمال يبيع قاعده قصيده الخروف فهو مش عارف هو طبعا مش عايزنا خرفان اكيد يعني لكن فكرني والله بال بالخروف اللي كان هيندبح في عيد الاضحى فواقف قدامه حمار والحمار بيبص للخروف وبيهز دماغه كده يعني يعني هتذبحه حاله يعني قال له طب وايه يعني الذبح وموت خروف ولا انيش اعيش حمار فان شاء الله باذن الله بكره مع الاقصى باذن الله سلام عليكم تكبير تكبير مين تضحى للاقصى نصر ونحن نريد امتنا لا نريدها خرافا ولا حميرا وانما نريدها اسودا بامر الله تعالى والله والله ومع كلمه الشيخ سعود ابو محفوظ يحدثنا عن الاقصى عن القدس عن المقاصي التي ين بها اقصانا والتي يعيشها هذا المسجد المبارك الذي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 ايتها الاخوات ايها الاخوة ليلة النكبة مضى مثل هذه الليلة 22535 ليلة على قيام الكيان الغاصب في فلسطين في الساعة الرابعة من اليوم الرابع عشر من سنة 48 واربعين قرر بن غوريون اقامه الكيان الصهيوني وخطط في الساعه الرابعه من مساء اليوم الرابع عشر معلنا قيام هذا الكيان اللقيط مدعوما ومعززا وللاول مره بقرار من الامم المتحده وان كان مشروطا لصالح اللاجئين 60 عاما او اكثر ولاجئون في الشتات يتجرعون مرارات النكبه التي طالت واستطالت ايها الاخوه والاخوات مؤامره تدور منذ سنه 1838 يوم ان تجرى ابراهيم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 بل استفادته من خدمات الارثريات والتمكن من اول قطعه يا ارض واستمرت المؤامره حتى هذا اليوم ولم تتوقف والمطلوب هدم الاقصى ليقامه الهيكل يا اهل الدوحه كم كنت اتمنى لو ان اهل سلوان يرون هذا الجمع الكريم بين يدي اشياخنا وعلماءنا وكبارنا وخيارنا يا اهل تلوان وانتم اكثر من 40 الف من اكثر من 12 عشيره الان يطرب خياركم من بستان سلوان ان انتهاك بستان سلوان يعني استيلاء اليهود لمفاتيح الأنفاق التي تتلوى تحت المسجد الأقصى والله أن الأقصى الآن يقوم على مدينة أنفاق وهناك مدينة إلكترونية وخمسة وعشرين تنظيم متطرف يتخدمها أملاء الهيكل برئاسة الشخي جورشون سلومون تعمل على هدم الأقصى وإقامة الهيكل لا قيمة لإسرائيل بدون يورشليم ولا معنى ذي اورشليم بدون الهيكل فغاية الغايات هي اقابة الهيكل ونحن نقول ونهتف في مسامع الامة انه لا قيم لفلسطين اذا اغتيل المسجد الاقصى اذا امتدت سكير الغدر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين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 وجاهد جهاده الى يوم الدين خير ما احييكم به ايها الاخوه والاخوات تحيه الاسلام وتحيه الاسلام السلام فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورز الله الاخوه في مركز الدوحه للخيف جزاهم الله خيرا عن ما قاموا به من عقد هذا المهرجان اللي يقاظ الامه او لاستمرار ايقاظ الامه بقضيتها المركزيه الاولى قضيه المسجد الاقصى وكما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز قضيه الاسلام والمسلمين الاولى للتبكير والايقاظ والتنبيه بخطورت هذه القضيه التي ربما يغفل الناس عنها او يتشغلون عنها بقضايا اخرى ورزق الله الاخوه الذين لبوا الدعوه من العلماء والدعاه الذين قدموا الى هذا البلد الخير من بلاد شتى من مشرق ومغرب اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل كل خطوه خطوها في ميزانهم يوم القيامه حسنات ودرجات عند كما قال تعالى ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وشكر الله للاخوه الذين شاركوا في هذا المهرجان وجاءوا ليستمعوا الى اخوانهم العلماء والادباء والشعراء والمنشدين اسال الله ان يجزي الجميع خير ما يجزي العاملين الصادقين عنوان هذا المهرجان احكي يا اقصى احكي يا اقصى اي عنوانه كلام الاقصى يحكي وعلينا نسمع ويا ترى هل الامه ستسمع ام لا تسمع واذا سمعت هل تستجيب او لا تستجيب اخشان يكون المصير كما حكى الله تعالى عن قوم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم أسأل الله أن لا تكون أمتنا من هذا الصنف مهمتنا أن نحكي بلسان الأقصى أو يحكي الأقصى لنا ماذا سيحكي لنا الأقصى أو ماذا نحكي نحن على لسان الأقصى وهل من فائده من هذا الحكي؟ ناس يقولوا كل حكي في حكي. وهل الحكي يفيد؟ اقول نعم. لابد من حكي. لابد من كلام. العرب يقولون ان الحرب اغولها كلام. والله تعالى يقول وقل اعملوا. يعني حينما اراد أن يأمرنا بالعمل قل اعملوا قبل العمل كلام والقرآن الكريم هو كلام كلام الله عز وجل فلا عيب في الكلام وإنما العيب في أن يسمع الكلام ولا يجد من ينفذه أن لا يتحول الكلام إلى واقع مشهود وهذا ما يعاب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 مفاتيحها الا لاكبر قائد للمسلمين هو خليفه المسلمين والذي اشترط اليهود في الاتفاقيه او العهده او المعاهده التي عاهدها امير المؤمنين عمر لاهل الياء كما كانت تسمى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 الجماعيه الى هذه الارض المقدسه سيحكي لنا الاقصى عن حرب الفرنجة الذين جاءوا من اوروبا في تسع حملات كان المسلمون يسمونها حروب الفرنجة والغربيون يسمونها حروب الصليبيين هذه التسميه ليست تسميه اسلاميه هي تسميه اوروبيه كيف جاء هؤلاء في زعمه ما انهم ينقذون قبر المسيح من ايدي المسلمين والمسلمون حينما كانوا ساده بيت المقدس وحينما كانوا قاده العالم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 اصحاب دين منا الاديان وكانت القدس للجميع حتى جاء هؤلاء الصليبيون المسلمون فتحوا القدس لم يريقوا دما هؤلاء قتلوا في ضحوه واحده 70 الفا غاص الناس في الدماء الى الركب حينما دخل الصليبيون بيت المقدس ايام حروبهم المجنسه وليست المقدسه وظل المسجد الاقصى اسيرا في ايديهم 90 عاما الى ان جاء هذا الرجل الكردي الذي عربه الاسلام صلاح الدين الايوبي هو كردي الاصل كما كان استاذه نور الدين محمود الشهيد تركي الاصل ولكن عربهم الاسلام هؤلاء في نظرنا عرب لان العربيه ليست من احدكم باب ولا ام ولكن العربيه لسان فمن تكلم العربيه فهو عربي فؤلاء الاتراك والاكراد الذين جاءوا من خارج المنطقه العربيه ليحرروا هذه المنطقه من ايدي الصليبيين نعتبرهم عربا صلاح الدين الايوبي بعد 90 سنه من احتلال القدس ومنع الصلاه في المسجد الاقصى حرر المسجد الاقصى وحرر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 ما اشبه الليله بالبارحه يحكي لنا الاقصى سيره الصليبيين وما فعلوه وسيره المجاهدين المسلمين كيف فتحوا القدس كيف جمعوا المسلمين من تفرق كيف صنعوا الايمان الذي هو الاساس والضروره للجهاد لا جهاد بلا ايمان كان مهمتك نور الدين محمود وتلميذه صلاح الدين ان يوقذوا ايمان الامه ان يوقذوا شعلة الايمان في صدور الامه حتى اذا قالوا هب يا ايتها الامه او هبي يا رياح الجنه او يا خيل الله اركبي يا كتائب الله السيري اجابتهم الامه من كل مكان وهذا ما حدث حينما نادى صلاح الدين لفتح بيت المقدس وعرف الناس انه ستاتي هذه المعركه الفاصله جاءه المسلمون من المشارق والمغارب يريدون ان يشاركوا في فتح بيت المقدس وانقابه بيت المقدس وكان هذا اليوم يوما من ايام الله انتصر فيه الاسلام على الكفر واستعاد المسلمون حقوقهم فتح المسجد الاقصى عن انتصار المسلمين على الصليبيين في حطين وفي بيت المقدس وفي ما بعد ذلك من معارك باكناف بيت المقدس هناك بيت المقدس واكناف بيت المقدس وانا ارى ان اكناف بيت المقدس تشمل بلاد الشام وتشمل مصر ايضا مصر من اكناف بيت المقدس معركه المنصوره واشري لويس التاسع في دار ابن لقمان ومعارك دمياط وغيرها كل هذا يدخل في هذه المعركه معركه تحرير القدس وتحرير الاقصى سيحكي الاقصى عن هجمات التتار الصليبيون جاءوا من الغرب والتتار جاءوا من الشرق وكان بينهم تحالف خفي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 يحكي الاقصى هذا التاريخ كيف غلب المسلمون امام التتار استطاعت التتار ان يقهروا بلاد المسلمين بلدا بلدا ومملكه مملكه وبهذا انتصروا على المسلمين لانهم حاربوهم مملكه مملكه وبلدا بلدا واماره اماره لم يحاربوا امة مجتمع حتى وصلوا الى بغداد وقتلوا من قتلوا قيل الف مليون قيل الف الف او الف او الف يعني مليون او اتنين مليون قتلوا بالسكاكين والسيوف وجرت الدماء انهارا وسود نهر دجلة من الكتب التي قتلتها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 سنه 658 سقطت بغداد سنه 656 وبعد سنتين فقد استطاع المسلمون ان يستردوا الثقه بانفسهم وان يستردوا قوتهم وان ياتي الجيش من مصر بقياده ذلك الرجل الصالح المؤمن القائد المضفر في الدين قطز ومعه الجنود المصريون ووراءه ومعه العلماء عز الدين بن عبد السلام الذي كان يقول يا ريح خذيهم فتأخذه من ريح ماذا يحكي الاقصى سيحكي الاقصى هذا التاريخ وبعض تاريخ مؤسف وبعض تاريخ مجيد الى ان يأتي ليحكي ان في ما جرى في عصرنا اشحك لنا الاقصى كيف تسلل اليهود الى ارض النبوات وارض المقدسات وارض البركات التي ذكرها القران في خمس ايات بالبركه انزل جيلاله ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ارض البركات استطاع اليهود ان يتسللوا في غفله من المسلمين حينما قامت الحركه الصهيونيه الصهيونيه وعقدوا مؤتمرهم في سنه 1897 ميلاديه في مدينه بال او بازل في سويسرا وقرروا ان يقيموا دولتهم في فلسطين في اول الامر عرض عليهم ان يقيموا دوله في الكونغو او في امريكا اللاتينيه وكانت هناك محاولات ولكن فرتزل ومن معه ارادوا ان تكون دوله اليهود في فلسطين في ارض الميعاد لتكون حافزا على تجميع اليهود من انحاء العالم واليهود تفرقوا يعيشون في بلادهم ساده ويعيشون اغنياء وبايدهم رؤوس الاموال والتجارات كيف يتجمعهم اذا لم يكن هناك دافع ديني قوه الدفع الديني هو اقوى شيء بهذه الاحلام الدينيه المستمده من التوراه ومن التلمود استطاعوا ان يجمعوا يهوده العالم حاول اليهود وحاول هرتزل ان يجذبوا اليهم الخلافه العثمانيه التي كان على راسها السلطان عبد الحميد رحمه الله واثابه واغرى السلطان عبد الحميد بالمال بالذهب بالملايين من الذهب ذهب لا بالاوراق لن يدفعون اليه اوراقا نقديه ذهبا ذهبا لجيبه الخاص لخزاناته الخاصه وذهب الى خزانه الدوله ولكن الرجل ابى ان يفرط في ارض الاسلام ولا في شبر واحد قال الا اذا هلكنا يمكن تاخذوها مجانا اما ما دمنا احياء فلن يكون ذلك الا على دماءنا وجثثنا وهذا مما يذكر للدوله العثمانيه دوله الخلافه ولذلك اضمر اليهود الشر لهذه القلعة التاريخية قلعة الخلافة فدبروا امرهم وكادوا كيدهم ومكروا مكرهم الكبار لاسقاط هذه القلعة وهتك هذه المظلة التي اضلت المسلمين ثلاثة عشر قرنا وكانت الخلافة العثمانية ايها الاخوة والاخوات اخر تجمع للمسلمين تحت رايه العقيده ساحق المسجد الاقصى كيف استطاعه اليهود ان يحصلوا على وعد باقامه وطن لهم في فلسطين من وزير الخارجيه البريطاني بولفر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 كيف سهلوا الهجرات الجماعيه الى فلسطين لم يكن هناك يهود في فلسطين عده الاف ما الذي جعل لليهود وجودا هو الانتداب البريطاني واللي سهل لهم شراء الاراضي من غير المسلمين في الاول الامر والاراضي الاميريه التي ليس لها مالك فرد هذه الاراضي التي بدأوا يش... ويقومون عليها مستعمراتهم او مستوطناتهم ثلاثون عاما والاخوة في فلسطين يقاومون قامت ثورة القسام وقامت ثورة سنة ستة وثلاثين وكان وكان العرب والمسلمون في غفله عما يجري في ارض فلسطين ما كانوا يحسون بالخطر حتى ان رئيس وزراء مصري يذهب الى عند قديت فلسطين يوما فقال انا رئيس وزراء مصر ولست رئيس وزراء فلسطين لا لا يحسب ان الخطر قادم عليه كانت هناك غفله وجهاله كان هناك رجل واحد هو الذي يدرك الخطر وينبه الامه عليه رجل اسمه حسن البنا كان يتابع القضيه بقلبه ولسانه وقلمه وجهوده وجماعته وفي كل عام في ذكرى الاIsra wal Mi'rad يحشد الامه وفي 2 نوفمبر ذكرى وعد بالفور يجمع الامه هكذا سيحكي المسجد الاقصى سيحكي اشياء كثيره الى ان حدثت ليله النكبه التي حدثنا عنها الاخ الشيخ مسعود وقامت في الخامس عشر من مايو منذ احدى وستين سنة دولة الصهاينة تحققت نبوءة هرتزل في مؤتمر 1297 انه بعد خمسين سنة ستقوم دولة اليهود كنا نظنه مخرفاً وكننا نظنها احلاما لن تتحقق ولكن الرجل حلم ولم يدح حلمه سابحا في الهواء لقد سعى سعيا حثيثا وعمل هو من معه من الصهاينه على تجميع اليهود على تحريك اليهود من اقطارهم ليجتمعوا وليعملوا على شراء الذمم وشراء الضمائر على جمع تأيدات الاوروبيين والامريكيين من هنا ومن هناك كان اليهود يعملون بجد وسهاد ليل نهار وبمكر ودهاء وتخطيط وعلم وامتنا غافله عن ذلك في غفله لا هون وفي غمره ساخون لعمر كانهم لفي سكرتهم يعمهون حتى فوجئت الامه بما فوجئت به فوجئت بتقسيم فلسطين قرار التقسيم 1947 ورفضوا التقسيم في الصباح بعد ذلك قل يا ليتنا قبلنا قرار التقسيم ثم شاء الامر وقامت دولة الصهاينه سنه 15 مايو 1948 اصبحت حقيقه واقع ذهب المتطوعون الى ارض فلسطين يبذلون دماءهم وارواحهم في سبيل الله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 نحن لا نخاف لا من جيش المصري ولا من جيش الاردني ولا من جيش السوري ولا من الجيش السعودي ولا من جيوش السبعه نحن نخاف من شيء واحد قال لهم ما هو قالوا له جماعه الله اكبر هؤلاء المتطوعون هؤلاء هم الذين لا يخافون قال وعلامه يخافون انهم ليس معهم الا اسلحة خفيفة وههم يدربون تدريبا بسيطا فقالوا ان نحن لا نخاف لا من اسلحتهم ولا من تدريبهم اننا جئنا من كل مكان في العالم الى هذه الارض لنعيش وهؤلاء الناس جاءوا من بلادهم الى هذه الارض ليموتوا فكيف نحن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 اخ لنا ورفيق لنا اسمه عبد اللهاب البتانوني كان ضمن ثلاثه استشهدوا في معركه عسلوج دخلوا مصنعا للذخيره ليختبئوا فيه ثم احش اليهود بهم فقالوا اننا مقتولون لا محاله فبدل ان نقتل مجانا لنقتل بثمن وفجروا المصنع بما فيه ومن ومن فيه ذ لهاب البتانوني قامت دوله اسرائيل التي اعترف بها الغرب اعترفت امريكا بها بعد ثواني ثم بعدها بريطانيا ثم بعدها روسيا واعلن الجميع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 قبل قيام دولة اسرائيل كانت تسقط مدن فلسطين مدينه مدينه والله لا زلت اذكر ونحن طلاب وكيف نودع هذه المدن بالدموع تسقط حيفا ويافا ثم, ثم عكا واخونا الجامعي المعروف الخطيب السياسي المؤثر مصطفى مؤمن وكان عضوا في اللجنه المصريه العليا لانقاذ فلسطين كان يذيع من اذاعه نص اذاعه القاهره كلما سقطت مدينه يذيع بصوته وهو يبكي وداعاً يا يافا وداعاً يا حيفا يا عروس البحر يا كذا وهو يبكي ونحن نبكي معه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 اليهود سموها دولة اسرائيل لم يسموها اسما اتحاد الجمهوريات الاشتراكيه الكذا سموها باسم اسم ديني تاريخي باسم النبي الذي ينتسبون اليه ونحن اولى به منهم والله سموها دولة اسرائيل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 قلت له لانهم دخلوا المعركه يهودا ولم ندخلها نحن مسلمين دخلوها ومعهم التوراه ودخلناها وليس معنا القران دخلوها وهم يقولون موسى ودخلناها ولم نقل محمد دخلوها ومعظمون التلمود ونحن لا نعظم البخاري ومسلم دخلوها وهم يعظمون السبت ونحن لا نعظم الجمعه دخلوها وهم يقولون الهيكل ونحن لا نقول المسجد الاقصى لهذا انتشر اليهود علينا لو دخلناها مسلمين حقه لو دخلناها عبادا لله كما جاء في الحديث المتفق عليه انه لابد لنا من معركه مع اليهود يقاتل فيها اليهود المسلمين المسلمين فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي وراء فتعال فاقتله انظر لا يقول له يا اردني يا فلسطيني يا مصري يا سوري لا يقول له يا عبد الله يا مسلم حينما ندخل المعركه تحت رايه العبوديه لله وتحت شعار الاسلام حتى ينادينا الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله حين ذلك نستحق النصر يستحق ان تنطق الحضاره بلسان الحال او بلسان المقال لتنصرنا على عدونا ماذا سيحكي الاقصى دخلت الجيوش العربيه السبعه وقبل منهم من ابلى بلاء حسنا واسر منهم من اسر مع اليهود وانا انظر اليوم فلا ادل ديشا من الجيوش الاثنين وعشرين كانت الجامعة العربية في ذلك الوقت طفلة عمرها ثلاث سنوات انشئت الجامعة العربية سنة خمسة واربعين وفي الثامين والاربعين بعد ثلاث سنوات دخلت جيوش العربية الان اصبحت اثنين وعشرين دوله و22 جيش هل تحرك جيش من الجيوش ليدافع عن الفلسطينيين ليشارك معهم هل حرك اي جيش من القوات المسلحه العربيه كتيبه من كتائبه لتقاتل مع اخواننا في غزه في الحرب التي استخدم فيها اليهود ما يدوز وما لا يدوز من الأسلحة معناها أن العرب في سنة تمانية واربعين كانوا خيرا من العرب في سنة الفين وتسعة او الفين وتمانية لم نجد عربا يتحرك تركوها للفلسطينيين يأكلونها وحدهم يهود العالم يناصرون اسرائيل الغربيون يناصرون اسرائيل الامر الامريكيون يناصرون اسرائيل يعتبرونها كانها جزء منهم كان اسرائيل جزء من امريكا ولايه من ولايات امريكا المال اليهودي والسلاح اليهودي المال الامريكي والسلاح الامريكي والفيتو الامريكي وراءه هذا الذي يقوم به اليهود الصهاينه في دوله اسرائيل ما حدث بعد ذلك في النكبه الثانيه كما سميتها نكبه الاولى كما ذكر الاخ مسعود سنه نكبه 48 والنكبه الثانيه كما ذكرتها في كتاب درس النكبه الثانيه لماذا هزمنا وكيف ننتصر نكبه 67 النكبه التي فقدنا فيها الضفه الغربيه والقدس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 تغيرت هذه السياسة وأصبحت فلسفة العرب إزالة آثار العدوان هكذا قال عبد الناصر وهكذا ردنا العرب من بعده لم يعد الهدف إزالة الظلم الأصلي الاجتساس الظلم والاغتصاب من دذوره بل إزالة آثار العدوان أي عدوان سبعة وستين كأن عدوان الف تسعمية سبعة وستين اضفى الشرعية على عدوان الف تسعمية تمانية واربعين فاصبحنا لا نبحث عن ازالة الظلم الاصلي والعدوان الاصلي ونكتفي بازالة اثار العدوان سبعة وستين وحتى سبعة وستين للاسف لم نستطع حتى اليوم ازالته الان حتى الا اكثريه الان تقول ليتنا نعود الى ما قبل 5 حزيران او يونيو 1967 حتى هذا لم نعد لانه التنازل اذا بدا لا ينتهي ما دام الامه بدات تتنازل عن حقوقها شيئا فشيئا تنتهي امرها ماذا سنحكي ايها الاخوه ماذا سنحكي عن العرب واتفاقيات العرب مع اسرائيل وخيانات العرب واستسلام من استسلم ماذا سنحكي نحكي عن الكيد اليهودي نه نحكي عن التاييد الغربي نحكي عن التخاذل الاوروبي نحكي عن الوث الاسلامي نحكي عن العجز العربي نحكي عن الانقسام الفلسطيني ماذا نحكي عن ما شيء وماذا سيحكي الاقصى سيحكي الاقصى الكثير من المآسي ولكنه ايضا يستطيع ان يحكي الكثير عن الفضائل عن المناقب عن الانتصار عن صمود اهل فلسطين عن الصمود الاخير في غزه كيف استطاع هذا الشعب المحاصر المجوع ان يقف وقفه الرجال وقفه الاسود لا وقفه الخراف استطاع هذا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 حتى ينتصر تنتصر الاراده الفلسطينيه الغزاويه ينتصر الصبر على الطغيان المسلح يستطيع المسجد الاقصى ايضا ان يحكي لنا هذه المآثر استطاع المسجد الاقصى ان يحكي لنا بطولات وان يحكي مواقف ايضا من بعض العرب الذين نصروا في فلسطين نصروا اهل فلسطين واهل غزه وبعض المسلمين ايضا كما يستطيع ان يحكي خذلانا الخاذلين يستطيع المسجد الاقصى ان يحكي لنا الكثير ولكن هل نستفيد وين حكي المسجد الاقصى هل هناك اذن تسمع هل هناك قلب يتاثر هل هناك عين تدمع هل هناك عزيمه تصمم هل هناك شعوب تستجيب هذا هو الذي نريده اخشى ما اخشاه ان يحكي المسجد الاقصى ويتعب في حكيه ويبحى صوته ولا يجد من يستجيب له كما قال الشاعر دعى الداعي فما احد اجاب ولباه الصدى ولباه الصدى لما اهاب وحمق ان تخاطب غير حي وان يسمع الموت جوابا اذا ظلت الامه على هذا الجمود وهذا الهوان وهذه الغفله وهذا التشاغل بالمسائل الخاصه وكل بلد بمشاكله المحليه عن القضيه الكبرى التي هي قضيه الجميع اذا ظللنا على هذا فلا معنى لان يحكي المسجد الاقصى ولا معنى لان يتكلم المسجد الاقصى فما فائده الكلام اذا لم يكن هناك مستمعون مستجيبون الذي اعتقد ايها الاخوه ان الامه لا تزال بخير سيظل هناك في هذه الامه من يسمع للمسجد الاقصى من يستجيب للمسجد الاقصى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 والترسهم اضطرتهم ان يرتمعوا في قمه اسلاميه لاول مره في المغرب من اجل القدس والان لا يحرق منبر المسجد الاقصى مؤامره اكبر من هذا المسجد الاقصى يتامر عليه يقاد له ينكر به حفريات من تحته ومحاصره من فوقه يحاولك حصر المسجد الاقصى بابنيه يهوديه اسرائيليه حوله مستوطنات في كل مكان محاوله تهويد المكان تهويد المكان المقدس حتى الحرم القدسي كما يسميه اخواننا الفلسطينيون وان كان اخواننا السلفيون يغضبون من حكايه الحرم وكلمه الحرم احيانا كلها معنى مجازي تقول الحرم الجامعي حرم يعني هذا ما يقصد بكلمه الحرم من مكان هذا المقدس اليهود يمكرون به ويقيمون ما يقيمونه تحت المسجد الاقصى مدينه سياحيه ويفعلون ما يفعلون ونحن عن ذلك غافلون هناك من لا يحس بذلك وهناك من ابناء الامه من هو مستعد ليبيع نفسه في سبيل الله ومن الناس من يشتري نفسه طراه مرضات الله يشتري نفسه يعني يبيعها فليقاتل في سبيل الله الذين يشقون الحياه الدنيا بالاخره يبيعون الحياه الدنيا من ابناء المسلمين من هو مستعد ليقدم راسه على كفه ويضع روحه في يده ليسجد ليفدي المسجد الاقصى ويفدي القدس الشريف ويفدي ارض النبوات والبركات في المسلمين الكثيرون من هذا وهؤلاء هم الذين يعول عليهم بعد الله تبارك وتعالى بعد نصر الله عز وجل نحن نعتقد ان الامه بخير وعلينا نحن العلماء والدعاه ان نذكر الامه حتى لا تنسى وان ننبهها حتى لا تغفل وان نقظها حتى لا تنام وان تجمع كلماتها على الهدى وقلوبها على التقى ونفوسها على المحبه ونياتها على الجهاد في سبيل الله وعزائمها على عمل الخير وخير العمل هذه الامه ستظل باذن الله قائمه على امر الله لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى ياتي امر الله وهم على ذلك كما روى الامام احمد و... والصبراني عن ابي امامه الباهلي انه قال لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من جابهم او من خالفهم الا ما اصابهم من لاوا حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون قالوا اين هم يا رسول الله قال ببيت المقدس واكناف بيت المقدس يجب ان نكون من هذه الطائفه القائمه بامر الله الثابته على دين الله المجاهده في سبيل الله كل منا يجاهد بما يقدر عليه هناك من يجاهد بنفسه وهناك من يجاهد بماله وهناك من يجاهد يهاج جاهد بمقاطعه اليهود التي تكلم عنها شيخنا الشيخ عبد المعز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 المجاهدين المحاصرين الصامدين في فلسطين نسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لاخواننا فتحا مبين وانا يهديهم صراطا مستقيما وان ينصرهم نصرا عزيزا وان يتم عليهم نعمته وان ينزل في قلوبهم سكينه وان ينشر عليهم فضله ورحمته وان يرزقهم يوما كيوم بدر تعلو فيه كلمه الله وترتفع فيه رايه القران ويومئذ يصرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون والسلام عليكم ايها الاخوه والاخوات ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته